لا تفسدوا في الارض مرتين لا تفسدوا في الارض مرتين ولا تعلوا العلوا الكبير جاء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 فإذا جاء وعدنا آخرة يسوء وجوهكم من يدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ مِرْصَادًا لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا هذا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ, أن لهم أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم اعتدنا لهم عذابا لئيما ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا وَوجعََّ الليلى وَالَّهَا رَآيَيتَْنِ فَمَحناَا آيَةَ الَّْنِ وَوجعَن آيَةَ النَّهَارِ مُ بصير وَوجعَد آيَة هَارِمُ بصِرَةًَ لتَبتَوا فَضْلًا مِ الرَّبِّكُمْ وَتَعلموا عددَدَ السلينَ وَالْحِسابَ وَكُل شَي إِ فَصصلَلناَاهُ وَكُلَّ إِنْسَانٍ نَّزَمْنَاهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَنقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّ وإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمّرناها تدميرا وكما هلكنا من القرون من بعد لوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا مَن كانَ يريد العجلِة عَجلناَا لَهُ فِيهَا مَ نَشَ أُلمَن نُريدثَُّ جَعَنا لَ جَهَنمْثَُّ جَعلنا لَ جَهنَّم يَصواهَا مَذْمُومَم مَذْثُور وَمَنَ رَادَ نَاخِرَةَ وَسَعَانَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُومِنٌ فأولئك, فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا قُلًا نُمِدْ هَا ما كان عبدا وربك محصور انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللakhirah اكبر درجاتا واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الهناقرا لا تجعل مع الله الهناقرا فتقعد مذموما مذلولا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 فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا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 إِ رَبكَ يبَسُطُِّزْنُ قَالمََ ش وَيَقُدِر إِهُ كَانَ بعذادِهِ خَبيرًا بَصير وَلَا تَقُتُلُ أَلادكُمْ خَشيَةَ إم لااقُت نَحْنُ نَ ررزُقُهُم وَإياكُم إِ قَتلَهُم كَانَ خقًُا 119. ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا 110. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهَنَا خَرَ فَتُوقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاسًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وَمَا يزيدهم إلا نخورا قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا لا ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْعَىٰ أَدْبَارَهُم نُّخُورًا نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إلا رجلاً مسحورا. انظر كيف ضربوا لك لمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أيذا كنا عظاما ورفات لنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا يكبر في صدوركم أسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة أسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا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 17. وآتينا داود زبورا 18. قلوا ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا كَالَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِنَّ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بلايات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا تمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بلايات إلا تخويفا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 وَإذْ قَُّ للِمَن إِكَ فس ج لآدمَ فَسَجد إلا إسَ قَالَ آ سجد لِمَنْ خَلَقَ تَقينا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ إنما جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال ولولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا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 أَفَأَمِنْتُمُ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلنا ممنتمو أن يعيدكم فيه تارة نخلا فيرسل عليكم قاصفا من الريح 114. فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به ثبيعا 115. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير وَتَضَلَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَضْلِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَن يُؤْتَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ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 ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذغناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها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 أو عنو تكون لك جنة من نخيل وعلب أو تكون لك جنة من نخيل وعلب فتفجر لها نهرا خلالها تفجيرا وتسقط أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفن أو تاتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك وَلَنُؤْمِنَ مِنَ الْأَرْقِيِّ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَنزِلَنَّ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ قَبِيرًا بَصِيرًا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 ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقَالُوا أِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَلَمَ نُّؤْمِنْ نَّحْنُ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الانفاق وكان الإنسان ختورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات أسأل بني إسراء إِلْذَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أُنْزِلَ هَٰ السماوات والارض بساط وانني لا اظنك يا فرعون متكبرا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني السراي لا تسكنوا الرب فاذا جاء اوعد الاخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق انزلنا وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونديرا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا أَأَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ